من أعظم أتباعه اليهود كما تقدم معنا لما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان وأصبهان منطقة قريبة من إيران قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليه عليهم الطيالثة لكأن لكم ما المقصود من قوله عليهم الطيالثة الطيالثان معروف وهو الرداء الذي يلبسه الشيخ من اليهود أو من المسلمين أيضا يكون لهم أرضية خاصة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبقى الى ان اليهود الذين سيتبعون الدجال يكون قد لبسوا قيلتان اربية ليش اولا انهم كفار اليهود وبالتالي هل جميع اتباع اليهود هل جميع اتباع الدجال من اليهود فقط سبعين الف رؤوسهم فقط سبعون الف وكل واحد من هؤلاء الرؤوس وراء اتباع يعني كأنه يقول اذا كان اللي لابسين أرضية منهم منهمهم سبعين ألف إذا فما بادت بغيرهم الناس لماذا من يتبع اليهود الدجاج لأنهم يرون أنه هو المخلص وهو الذي تقوم عليه مملكة بني إسرائيل التي هي من النيل إلى الفرات غير ذلك مما تقدم معنا في الدرس الماضي وتقدم معنا أيضا حديث أبي هريرة لما قال الله الكلم لنزل لينزلن الدجاج خوزة وكرمان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 قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه لذا تمثل له الشيطانان نظر الأعراضي قال هذا ربي هذا يحيي الموتى هذا ربي وبالحقيقة ما أحيي الموتى هو في بالحقيقة لم يحي الموتى إنما فقط أمر شيطانين فتمثل بسورة أمه وأبيه كما عند ابن ماجد والحاكم طبعا أمه وأبوه إذا تمثل بسورة الشيطانان إذا تمثل بسورة أمه وأبيه يقولان يا بنيا إتبعه فإنه ربك فيتبعه فا كذلك من إتباعه قوم وجوههم كالمجان الميجان المطرقة وهذا تقدم معنا أيضا وذكرنا المجان جمع ميجان وهو الترس الذي يحمله المقاتل في يده لأجل أن يتقل به ضربات السيوف وذكرت لكم أيضا أن الترس يكون في الأصل من حديد وله مقبض مثل تلغط القدر مثل تلغط القدر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 بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم في شرف الصحابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم سيكون كتنا أول مشكلة فجرت إلى أذهانهم ما هي الصلاة ما قالوا يا رسول الله ما ن ما ن ما ننام تناكلنا تناكلنا ما ما تغيب الشمس يا رسول الله كان طيب لو كان صيان مسوم ولا لا يا رسول الله طيب نطلع رمضان ها يلزمنا أن نمسك ولا لا يا رسول الله طيب كذا شمس شمس علينا يعني معقول ما طول وعلنا لا لا ما سألوا عن هذه الامور شف تعظيمهم للصلاة اول سؤال قفض الى ادهارهم في الصلاة قالوا يمثث اليوم الاول كتنى ما سألوا عن شيء سافي يعني يا رسول الله نرقد ولا ما نرقد يا رسول الله طيب الواحد يعني ما يشوف الشمس ولا يشوفها لا ما سألوا عنще على عن طول الصلاة يا رسول الله identify اليوم الذي كتنى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 وبعدين أن تقعد لك أربع شهور بعد أن تصلي صلاة الظهر بعدين أن تقعد أربع شهور أو ثباث شهور تصلي صلاة العصر لا قال ولكن أقدروا له قدرة قال صلى الله أقدروا له قدرة كيف تقدروا له قدرة يعني نحن الآن نصلي التجر ساعة مثلا ساعة خمس فرضا ونصلي الظهر الساعة 12 بينهما كم ساعة سبع ساعات ثم نصلي العصر الساعة الثالثة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 ثم مصلي العشاء صلي العشاء والشمس طالعه ثم انتظر لك مثلا 10 ساعات 12 ساعه وصلي الفجر لذلك ممكن واحد يذكر فيها لغدا ويقول ما رأ... ما تقول في رجل صلى العشاء أو ما تقول في صلاه عشاء تدخل على العبد والشمس طالعه لغ ما تقول في صلاه عشاء تدخل على العبد والشمس طالعه كيف صلاة عشاء يدخل وقتها ممكن واحد يكون فاصة الصلاة العشاء وصلىها لا لا هذه أصلا ما تجب عليك إلا والشمس طالع يلا دبرنا كيف كيف يكون ذلك الجماعة في الدجال طيب الحين يعني ما في إلا موجودة هذا حديث بعد ما توسع من الإسلام وصل إلى القطب الشمالي والجنوبي وصل إلى بعض دول اسكندناسيا الآن في شمال السويد وفي شمال الدنمارك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 كيف تعيشون على الحال قال متفق البلد كله قرأت جرس عادي في النار متفق في البلد كله ان الساعة 8 تغيب الشمس مثلا يقول فيلجات ساعة 8 يقول والد الأو... الأب لأولاده يلا يا عيال النوم النوم وراك المدارس الشمس طالعة ويأتي ويغلق السفائر السفائر يعني تكون تحجب الضوء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 فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. رجل واحد يقول يا أخي أنا طالب علم. يا أخي والله ما أنا عارف من كتب يا أخي أنا ممكن أبتل. أنا أبتل. وهذا جماع يعطينا منهج أن المسلم ينبغي أن لا يتعرض للفتن لأن بعض الناس تجد أن الشيطان يلعب عقله ويقول اذهب مثلا إلى بلد كذا. اذهب إلى بلد معين فيه شيء من الفجور وفي شيء من المعصية.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 فوالله ان الرجل لا وهو يحسب ان مؤمن فيسبعه مما يبعث به من الشبهات يأتي يقول له انت كذاب يقول الكذاب كيف كذاب انا ربك يقول له انت كذاب له انت اعظم يقول طيب حتى كنت اعظم انا ربك الشيخ السماء تطيعمين انا الله السماء تطيعمVI يا امطري أنا, انا انا ربك انت ماذا شوف الارب تطيعم�� يا او ثم بالارض يقول لا لا انت شاب طيب كب موت الله يحيي الموتى يقول لا الله يحيي الموتى يحيي الموت الا الله يقول انا احي الموت يا امه يا ابو كبوب تطلع امك هبوب شوف شكلك كيف يحني شوف انا يا ارض اخرجي كنوزك يطلع كذا ذهب من الارض انا رققت مش ما تؤمن بي انا اللي رزقك انا اللي ارزقك انا اللي اشبعك انا اللي افعل ايات بين يديك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 أنه من رآه فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينين وماذا يفعل وليغمس رأسه فإنه إيش ما بارد فإنه ما بارد فإذا ابتلي الإنسان وجاء يلقي النار يقول اللهم ما اللهم ما غفني ونوتان العصمة منه معركة أسماء الله وصفاته كيف يا جماعة يكون من وسائل العصمة من البجال معركة الأسماء والصفات؟ ها أحسن لأن الدجال أعوى فأنت لما تعرف صفات الله تعالى وهو يبدع أن ربك تبدأ تطبق الصفات التي تعرفها صفات الله جل وعلا عليك فتجد أنه ما تنطبق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لو واحد وقال لك يا أخي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كنت له طيب كيف عرفت أنه النبي؟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 إذا انطبقت هذه الصفات عليه، إذا انطبقت على الدجال، عندها تستطيع أن تجزم بأن هذا عفواً، إذا انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم، لزمت بأن هذا هو النبي، وخلاف ذلك تلك الصفات، إذا انطبقت على الدجال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفت بأن هو الدجال، وأن الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، والله سبحانه وتعالى أيضاً جميل ليس به عيب، الدجال فيه عيوب أول شيء انه أبحج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 ويروح يأخذ مصحف يبدأ يقرأ، ها؟ يمكن ما يكون المصحف فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث الصحيح: لا يسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف المصحف مؤاية. يقول في ليلة في آخر الزمان سيسر على المصحف تفتح المصحف الجايبية. ما في شيء. الحديث صحيح مسلم. فقد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 ففي غالب الأحيان أنها تثبت في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ عشر آيات من سورة الكه عصماً كثمة الدجال. قد يقول البعض: طيب الحديث قال من حفظ عشر آيات، ليش تقول أول آيات العشر؟ لأنه جاء في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم حدد العشر آيات الأولى. طيب لماذا اختارنا بفضل صلى الله عليه وسلم سورة الكه؟ لماذا ما اختار مثلا سورة مريم؟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 بعدها كفر القريني إن سهتاي سورة ما فيها ولا شيء عن السجام لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها كنا اشرف في ذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة أنه أمن الفجية القلة سبعة أو ثمانية أمنهم من كثرة طاقية كبير كان متطلب وأنملهم وأنجأهم من بعجوبة بعجوبة ما أمنهم من بشي عادي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 اللهم أعوذ بك من فتن الدجال السلام عليكم ورحمة الله الصلاة اللي بعدها أعوذ بك من فتن الدجال السلام عليك والصلاة اللي بعدها واللي بعدها ثم بعد ذلك يعني لا ينجو منه ظننا بالله تعالى أنه سيتجيب هذا الدعاء المتواصل النحوح من هذا العبد وينجيه فترته بإذن الله كذلك وسائل العصمة تبيين أمر الدجال للناس من للوقاية منه ليش اللي يتبعه الجهلة ويتبعه مثلا وجود ناس وجود المجان المطرقة وغيرها ولا جهال ما يدرون عن الدجال أنت حتى تحمل الناس من الدجال لازم تتكلمهم عنه ترى الناس الناس عموما اللي يحبون الكلام في الأشياء الغيادية ما اللي يمنع أنت إذا يوم من الأيام مثلا عندكم يعني وليمة في مكان عام أو في بيتكم إيش اللي يمنع تجمع لك كلمتين ثلاث عن الدجال وتعطيهم إياه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 حتى يذهل الناس عن ذكره كيف يذهل يعني يغسلون ويتناسون ذكره يبدأ تياتي زمن لو تقول واحد تعرف الدجال كمش الدجال يمكن أن أقول تسأل بعض الناس ايش الدجال ما يدري خاصة في البلاد التي يعني لا تعتني مناهجها بتعليم الدين الصحيح للمع الأسد كثير من بلاد المسلمين اليوم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 ما عنده اي معلومات تتعلق مصيرا نبوية يمكن لو تقول لي ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يعرف إلا عائشة بس ما يتورد هو ثلاث ما قلت لي أعطني تسعة أعطني ثلاث أعطني أسماء ستة من الصحابي أتحدى يعطيك ستة أبو بطر عمر وعثمان وعلي هو ما عاد أدري والله ما أدري أظن في صحابي باسمك كذا أظن فهي مشكلة حقيقة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 وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. قال ينزل ببعض الصباح بعض السباق ذكرنا سباق هي الأرض التي غير زراعية، وقيل الأرض المالحة. ينزل ببعض السباق، وما هو قادر يدخل المدينة ويتجه. أول ما ينزل ماذا تفعل المدينة؟ ترجع ويطلع إليه الكفار والمنافقون. الله إلى ربهم. يزعمون بأنه رب، بأنه ربهم.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 إن قتلتوا هذا وأحيلكوا هل تشكون في الأمر تشتوني يا ناس أني أنا ربكم فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه وفي رواية فيبرده بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب رمية الغرب يعني مثل لما تأخذ حجرا وترميه يمكن ترنيه 60-90 متر فذلك الدجال من قوة الضربة تطير هالفزق هالجزء وذكرتكم مثال فادقا مثلا لو جاء انسان عنده صفاحة وقطعها بالسكين يعني ببلوك بورق كان كده لكن لو جاء وضرب بقوة تتصرا كله الدجاج من قوة الضربة يطير الجزئين قال ثم يدعوه يقول قم فيقبل يتهلل وجهه يضحك شو قوة قطع كان يقول أهميته يا الدجاج يأتي يضحك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 وعرف انه هو خير رجل على وجه الارض يومئذ في رواية مسلم تفصيل اكثر انه يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين يطلع واحد من مدينه الوالد الدجال, الدجال هذا ادبه لكم الان وين الدجال فاذا خرج قالت تلقاه المسالح ما معنى مسالح ليش تمو مسالح لمهم سلاح معهم سلاح طالا سيقولون اين تعمد انتوين رايح فيقول اعمد الى هذا الذي خرج ما يقول اعمد الى ربي سيقول هذا اللي طالع اذهب اروح اشوف اشيكتك فيقولون يستغربون هالاسلوب يتكلم عن ربي قالوا او ما تؤمن بربنا اث ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفا ربنا مو بخافي لو انه رب يقول لو انه رب اعملت به اثنان هذا مهد رب انا اعرف من ربي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 والناس حوله قد خفض رؤوسهم وهم عند ربهم بينما هم جالسون يأتي الشمس فإذا رآه قال شب القوة والشجاعة قال أيها الناس هذا المسيح الدجال هذا ربكم تكلم عليه قال هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح الدجال الدجال يعتبر هذا يعني يتجرع عليه اسنوب غير مناسب انا ربك تتكلم معي به هذا قالت يأمر به الدجال فيشدح شدح يعني يأخذونه يبطحون على الارض على بطنه هذا يمسك وهذا يد وهذا رجل وهذا رجل ويبدأون يضربونه يريد انه يرجح الكلام يقول خلاص طلعته جماعة انت رب انت رب تظنه ضعيف. قالت سيقول خذوه وشدوه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 أبيك الأنت المسيح الكذاب، الأنت المسيح الكذاب. قال فيُقمر به، فينشر بالمنشار من نفرته حتى يفرط في رجله إذا الحديث الأول مجمل. قال فيضربه، يضربه ويشقه نصفين. إذا الضرب هذا الذي ضربه الدجال يكون بالمنشار، أخذ المنشار وقطع به، يعني على عجل حيث إن انطلق يمرك ويصرح. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائنا فيقول أتؤمن بي ها أنا الآن أحييتك تؤمن بي فيقول مزدت فيك إلا بطيرة أنا الآن تأكدت إنك الدجال ليس كنت ما سويت كذا الآن تأكدت إنك الدجال ثم يقول المؤمن الآن المؤمن عرف إن الدجال سوف يلقيه في ناره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 لو قاعد يثبت الحديث على الموقف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاب سيقول كذا فقالها قال إذا أنا الشاب إذا سأقول اللي قال ل النبي صلى الله عليه وسلم أقوله قال تأخذه الجل ليذبحه فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته من من أعلى عند الرأس إلى الترقوة هنا عند الكتفين يجعلها رحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا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 هل نحن مؤمرون بحربه؟ نحن عندنا قائد في اخر الزمان عندنا قائد وهو محمد بن الله المهدي هذا هو الذي سيأمر الناس او لن يأمرهم لكن حتى يجمع طريقة الحرب شوف في اخر الزمان سيجتمعون لحربه لكن لن تقوم حرب سبحان الله اول ما يجهزي في معه ينزل عيسى بن يعني يكتيرهم رب العالمين يعني أدى هذا القتال وشغله اسمع الحديث العجيب معنا بعد قليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء طبعا أنا أخرت الحديث لأن سيتسع على طول الكلام على نزيل عيسى فهو يعني متراطفان فأخرته سيأتي بعد قليل ماذا يفعل المسلم عندما يقابل التجار؟ قال صلى الله يعني أفرض أنت معمور بالتهرب تروح جبال تروح أي مكان؟ لو قدر عليك كذا جاء ورد كتابك بما انت مأمور قال صلى الله عليه وسلم انه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فمن لقيه منكم ماذا يفعل يسفل في وجهه بالله أنهم يسوون هذا قالت يسفل في وجهه والحديث قادم الحاكم وقال صحيح على شفه مسلم قالت يسفل خيل واحد كده الدجال حونه اصحابه معه جبل خدز جبل يا سماء قمط يعني ايش القوة اللي عندها المؤمن ان, أن يبدأ يعني يتعامل معه التعامل قال وليقرأ فواتح سورة اصحاب الشهر وانه يسلق على نفس من بني آدم فيقترها ثم يخيها اذا كم عدد الناس اللي الدجال واحد يقتره بحيث بس يعني لا تقول أخرا في شيخ أتفل في وجه في مجال لنا العريقي وبعدين أدري الذي دحني هل هو بيقتل لا يمكن يقتل كل نبي وسلم قال لا يقتل رجل واحد يمكن يجيك تفين يجيك يجيك شيء من أصحابه لكن أهم شيء أنك لا تقتل نفسك تبقى في جثتك يعني فطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واتفل في وجهه ومما يفعله ما روى أبو قلابة عن رجل من الصحابة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 وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله ميثق فلا سبيل له عليه. إذا لم نرغب في الحضور يا جماعة. يقول كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله ميثق. سهلة الحضور. يقول كذ يقول أنا ربكم. يقول كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه وعليه توكلنا وإليه أنبنا.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 يبدأ الدجال يجلس ليسوم المنافق يأتيه المنافقون ويأتيه الكبتار إذا قول تأتي الملائكة وتضربه، فيقوم ويرجع إلى الشام قال صلى الله عليه وسلم هناك يهدي ما عند المسلم. قاتله هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث العجيب هو الذي قبل قليل أجلناه والذي ذكرنا فيه أن المؤمنين سيقاتلون الدجال لكن لن يقع القتال القتال إذا تجمعوا بيقاسلوه وقع شيء اسمع الحديث عن نجم النجارية رضي الله تعالى عنه قال والحديث صحيح عند الإمام أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لدن ولم يسلط عليه أحد إلا عيسى بن مريم عليه السلام هذه رواية ترمذي وتفت رواية أحمد مفصولة وقال عليه الصلاة والسلام الآن. الدجاج يعيش في الأرض واليوم اللي كسنة خلص اليوم اللي كشهر خلص اليوم اللي كجمعة خلص الآن قاعد يخلص ما بقاله إلا أربعة أيام بقاله ثلاث أيام المسلمون ضاقوا في الدجاج وانحرقوا في الجبال وناس مساكين في بيوت مغلقين على أنفسهم وناس قد نأوا أن يقول صلى الله عليه وسلم وبينما هم أي المسلمون يعدون للقتال.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 قالوا خلاص احنا بنصلي وبنطلع له سيأتي تفصيلها ايضا في رواية الثانية بعد قليل قالت ينزل عيسى بن مريم وفي رواية ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين بهرودتين يعني ثوبين مصبغين واضعا كفيه على أجنحتي ملكين اذا طعف رأسه يقطر منه الماء قال واذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر ان يجد ريح نفسه الا ما عيسى اتران لو تتحدث مع واحد وهو يتنفس لشعرت بنفسه لا اقترب صار بين كدين الشبر يمكن عيسى عليه السلام اذا تنفس نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا ما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 يعني اصحاب ملك كل واحد السيف محل بالذهب ولا بالتاج فاذا نظر الدجال الى عيسى اول ما يرى عيسى ذاب كما يدوب الملح في الماء وينطلق هاربا فيدركه عيسى بباب لزن وهو مكان معروف في فلسطين من عجيب عن هالموقع الان في قاعدة عسكرية لإفراهيم وهو بعجيب يعني كأن الدجال ليش الدجال هرب إلى هالمكان تشعر هالمكان اختاره الدجال لأن في حصن أو في مخاضع أو في قبو أو في أشياء يحتني بها يقول صلى الله عليه وسلم فينطلق يدركه الدجال بباق لد المكان المعروف هذا في الفلسطين الآن في قاعدة عسكرية لليهود فيدركه عيسى عند هالقاعدة فيقتله قال فينماع الخبيب كما ينماع الملح في الماء يذوب يدوب يبدو يدوب أول ما يرى عيسى يبدو يذوب لكن عيسى يدركه ويطعنه بحربة في يده ثم يرى المسلمين أثر الدم في الحربة حتى بينهم ترى الدجال اللي صار له الآن سنة وثلاثة شهور تقريبا وهو يخوفكم ها هو الآن فبما ثم يبدأ أسباعه يتفرقون قال صلى الله عليه وسلم يهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتورى يتوارى به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا الغرقدة والحديث عند ابن ماجه ابن مادة الحسن شوف رواية المستدرك أكثر تفصيلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المدينة يذهب على خارجها ويمنع داخلها يجي وحاصر المدينة ما حد يقدر يدخل ولا حد يقدر يخرج إلا المنافقون الذين عندنا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 على الفتن وعلى النؤاء اللي حوله والناس يتبعون الدجال واحنا جائعين بنروح للدجال نحن مساكين نحن ما عندنا طعام إهو ما تكنفسه يمسك جورج يمسك أولاد سعد سعد سعد فإذا اشتبه عليه السعد وقتل الدجاجة عن عيتك فرحان فيمسح عيته عن وجهه ثم يحدق يقول ترى أنت درجة رقم 70 يا جم أنت درجة رقم 50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 فحس تحرز عبادي إلى الطور. ما معنى إجماعها، لا يدان لأحد بقتالهم. يعني لا قوة لأحد بقتالهم. من يعني بهؤلاء أولئك العباد؟ يأجوج وما أجوج. طبعاً إلى قصة يأجوج وما هذه ستأتي معنا في أشرطة الساعة الأخرى. وقصة عيسى وكيف يحكم بين الناس وكيف يكون حاله مع يأجوج وما أجوج ستأتي معنا. معنا. أشد الناس على التجار. قال عليه الصلاة والسلام ما زلت وحب بني قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت وحب بني تمين منذ ثلاث تمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأجل ثلاث لأجل ثلاث تمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش كان أبو هريرة يحب بني تمين فنبصتون عليه السواطن يقول هم أشد أمتي على الدجال هذا أول شيء يقول بن إن بني تمين هم أشد أمتي على الدجال وهذا الأول يقول أبو هريرة الثاني جاءت صدقاتهم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومنا سمهم قومة عشان كذا أبو هريرة يصدقهم الثالث قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعسقيها فإنها من ولدي اسماعيل يتوسطها لأنها سمينية والحديث رواه البخاري وعن عكر ما رضي الله تعالى عنه قال حدثني رجل من أبحاث النبي صلى الله عليه وسلم أن تنيما ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم بكرم واحد فقال رجل أبطأ هذا الحي من بني تنيم عن هذا الأمر قال يا رسول الله يعني بني تنيم ما جاءوا يدخلون في الإسلام فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة يعني سأخذ من تنيم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 إيش يوم يكون كتنا ويوم كجماعة وجه لحي ويميت يا أرض أخرج كنوزك يا تما أمطر إيش الكلام لا لا ما في دجال ولا ولا في شيء هؤلاء بلا شك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما سيأتي معنا وهناك بعض الفرق الضال من المعسدين والجهميين أشرف رتبة الدجال ومع الأسف هناك بعض المحدثين يعني في, في زماننا أو في الزمن القريب منا انكروا منهم الشيخ محمد عبده وهذا كان شيخا قديما في مصر له مؤلفات وله كتابات في التفسير انكر خروج الدجال قال الدجال معناه ظهور الشر والفساد وكثرة الخروج الدين الناس وقال لما في الدجال كذا يطلعه ما وكذلك محمد سهيم ابو عية هذا محطق لكتاب الملاحم لبن كثير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 او او تدعي ان تحرم حلالا او تبيح حراما او فتوى يكون المسلمون كلهم على فتوى معينة في تأييد مثلا الخير وتأييد مظله الاسلام يقفز لك واحد ويخالفهم هؤلاء هم الامه النبله اللي حذر منها النبي من صلى الله عليه وسلم المشكله انهم يكون امام لماذا تسمي الامام امام جماعه لانه يكون امام الناس وله اتباع صح ولا ذلك امام الدنيا اما ماخذ ما من تقدمه على الناس لان في امام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخاف عليكم الناس المضلين مثلا ولا أخاف عليكم الرجال المضلين لا المشكلة ان تسماهم ائمه اذا سماهم ائمه الاعلى لهم اسماء ولا اما يكونوا ائمه في تتاولونها مخالفة للدليل الشرعي أو ائمه في تتاولوا يفتدون بها على المسلمين او ان في تتاول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 من المثال مثلا الرابعة الثبات في فتن وأهميته. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال يا عباد الله فتبتوء يا عباد الله فتبتوء. يعني ينبغي أن لا نشعر جماعة في اشتياقهم لما نسمع حديث فتن. مثلا أن في آخر الزمان يشوزينا في آخر الزمان يكثر الربا في آخر الزمان ما يكاد الرجل الجمال الحلال. ما ينبغي؟ يعني ينبغي الواحد لا الفتن أن يصبر.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 دبابة محصنة او من وراء جدر او من وراء جدر لذلك اقرأ تقرير تقرير مترجم عن من مجلة او جريدة بديعوت اليهودية التي تصدر في تل أبيت. كانت تتكلم عن اوضاع الجنود اليهودين. مما ذكرت قالت ان الجنود اليهود في كثير من الاحيان يبولون ويتغوطون من خلال إنا فتحات في الأدبابه أو يكون معهم أشياء، وأنها أحياناً يأكله الحر ولا يحتاج أن يخرج، فيخاف إنه يخرج خوفا من أن يأتي إليه رصاصة تقتله، مع أن الأصل في اللي برا معهم أمامهم رصاصة، ما معهم, معهم إلا حجارة، وتشاهدونهم يتجاهلون، يحتمون وراء الأشياء، أما إخواننا يعني من يجاهد في سبيل الله، تجدني يأتي ويقف أمامه و. يعني هم تثلتها في الجنة معوانا انحسرت نية وتقبل الله تعالى عمله فهذا من البشائر ان هذه الاسبحة كلها ستزول ولن يبقى لها عثر وعموما المسألة سهلة حتى لو قلتها الكلام الواحد قال لك اخي كيف لك عدامت يعني فكر من عقلك ولا ايش الكلام هذا اللي تقوله الان البترون يا جماعة لما يحتر البترون الى مستوى معين هل انهم يحترون خمسة الاف متر عشرة الاف متر عشرين الف متر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 أن يقينا وياكم الفتن ما ظهر منهم وما بطن، أن يجدا وياكم عيناً وهدماً ثقيلة.